ذلك من الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد